اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَرْتَسْتَغِيثُونَ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ, لكم أَنْزِلَ مُدّكُمْ بِالْفُلْكِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ من وَمَا جَ عَلَهُ اللَّهُ إَِّابُش رَاوَلِ تَقُمَئٍِ نَّ بِهِ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ يُقِيمُونَ عَاثَ أَمَانَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ يُقِيمُونَ عَاثَ أَمَانَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ يطهركم به ويذهب عنكم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على إذ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا فَأَلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرعب فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله لِكَ بِأََّ بُمْ شَ قُ اللهَّهَ وَسُلَ وَمَنْ يُشاققِ الله وَرَسُولهُ فَإِ اللهَّهَ شَذيدعِقاب وَمَنْ يُشكِكِ اللَّه وَسُولَهُ فَإِن اللهَّهَ شَبيد ذارِكُم فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ذارِكُم فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الابغاض اذا ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال متحيزا او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومؤواه جهنم او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومؤواه جهنم وبئس المصير gesù wa